111. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 112. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 113. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 111. تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير 113. إن بطش ربك لشديد 114. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود 116. ذو العرش المجيد فعال لما يريد ألأتاك حديث الجنود إذعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ